ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل لاتبع ما وجدنا عليه آذاءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب استعير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 الصدور لمتعهم قليل ثم لضطروهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون للله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة قلم والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله